على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما 124. وليتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من كُلِّ والله على كل شيء قدير اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا وَ الرسُول فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَتَهُ وَاتَّقُ اللهَّهَ إِ اللهَّه الله شَديدُ ال لعقاب للِلفُقَرَاب إِلمُهاجِرين الَّذينَ أُخْرِجُ مِن بَِارِهِم وَأَموَالِهِم يَبتَأُونَ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَهُ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَدْ لَهُمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ ولو كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المصلحون